تجرها ومرشها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني وكم معنا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِي يُكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَأَوِي إلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَ آسِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَ 118. واسعل الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين 119. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين